خاتمه المقدمه وقد قد و نظري المقدمه من نيل قارئ القران تقدمه ابياتها قاف و ذا ين في العدد من يحسن التجويد يغفر بالرشد والحمد لله لا ختام ثم الصلاه بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا